بسم الله الرحمن الرحيم لتوفيق الله تعالى أسجل ختمة من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدي ووالدتي وابنتي مسيفة وإلى روح عمي وامرأة عمي وإلى روح جميع أولياء الله وسابقة إلى قبري أسجلها وأنا في سن سبعين سنة لتبغيب من زوجة الكريمة أرجو الله ارطبوه أعوذ بالله من الشيطان الطجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رضا الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا غيب فيه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 وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 أولئك الذين اشتعوا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مفتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هم وكم من ام يهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه الغلو مات ورعد و برق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصراخ حذرا الموت واللهم محيط بكافرين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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقولها الناس والحجارة وعدت له كافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واغتوا به متشابها ولهم فيها أزواج طنرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً مَعْبَدَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ نُبّهُ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَنَاهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ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 هَذَا مُرُونًا مَثَلُ الْبَذْرِ وَتَنَاسَوْنَ أُفُكَ وَأَنْتُمْ تَزْعُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو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 وَإِذِ الْنَذَرْتُمْ كُم بَلَاءً مِّن ضَرَّبِكُمْ عَظِيمٍ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُم عِجْلًا مِّن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظالمون.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 فَذُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوْا اَنفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَّرٰى اللهَ جَهْرَةً فَقَالَ نَتَجَاوَزُكُمْ صَالِحًا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة قد علم كل أناس مشربهم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 قال اسْتَعبِدُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ قَيِّمٌ ابْطُونَ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بخوة واذكروا, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 أعوان بين ذلك ففعلوا ما تقمرون قالوا ادع لنا ربك يبين مَا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فابعوا لونها فسكوا الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما فشابها علينا وإنا إن شاء الله لمؤتبون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسبي الحرف مسلمة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن بئت بالحظ فَسَيَبْهَلُونَهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَقَالُوا نُرِيدُ أَن نُّبِيْدَهُ أَوْ نُّرِيْدَهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لعلكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسرة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية وَمَا لَهُمْ يَا فِي مَا تَعْمَلُونَ فَتَظُنُّون أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ, يحرفون ثم يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فبح الله عليكم ليحاديوكم به عِندَ ربكم أفلا تعطلون أولا يعلمون أن الله يعلم مَا يشربون وما يعلمون وَيَقُولُونَ أَمْنِيٌّ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَلَئِنَّ الَّذِينَ يَخْتَدِعُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرُونَهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ وَلَئِنْ يَأْتُونَكُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ وكتبت أيديهم وغيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تنسنا النار إلا أياما معدودة قل أدخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلْمَيْت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 قُ أَنتُمهَا أُول إِتَفَتُلون أَ فُسَكُم وَتُخْرِجُونَ فَيق وَتُخْرِدُونَ فَنِيطًا مِن كُ دَار تَواهَرونَ عَلَيهِم بِالْإِثّ وَلولُان وَإ يأْتُكُم أُشَراتُ فَادُون وَو مُحَظََّمٌ عَلَكُم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 لا يخططون هم على ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقد زينا من بعده يوغشل واتينا عيسى بن مريم البينات واييدناه بروح القدس اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا ان فصد فَرِيقا كَذَلِكَ وَفَرِيقا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا نَاؤُل بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَطَرِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَكْبِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا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 فَأُوبِ بَغَضٌ عَلَى غَضَبٍ وَلِكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا طِيلَ لَهُم آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا يُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ أَلَمْ تَرَ مَتَ قَتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُذْهِنُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِضُرِّهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ عِدَّةُ الْآخِرَةِ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ, فتمنوا الموت إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَنَتَنَدَى انَّهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُرِيدُ أَهْلُهُم لَّو عَمَرُوا الْفَسَادَ وَمَا هُوَ بِزَاحِزِ هِ مِنْ الْعَذَابِ أَنِي وَعَمَّا وَاللَّهُ نَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدا وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذروا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وَلََّا ج أَهُم رَسُول مَِ عِدِ اللهَّهِ صَدِّقُ لِماَا مهُ نبَذَفَريقُم مِن نَّدين أثُكِتابَ كِتابَ الله وَر أَُورم لبَذَفَريق مِنََّبِينَ الله وَر أَه كَأََّهُم لا يَعلممون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم الكفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم والحق فعقوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 وقال في النصارى ليس في اليهود على شيء وهم يتسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَمْ تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَمْ نَصْرَحْ حَدَاثَ اتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يجلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَاعِدَنَا إِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن تَهَيِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ أَمْ تَهَيِّرَ بَيْتِي لِلصَّائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْحَجِّ الْسَّعْيِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم اتعوا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت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 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ويعلمهم, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَبْغِ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَطْعَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي إِسْحَاقَ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 وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ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 ان تقولون ان هبراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط كانوا دين او نصارى الا انتم عالم امن الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وان الله غافر بما تعملون تلك لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ آمَنْتُم بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا هُمْ عَنْ طَلَبِهِ مُلَتِكَ كَانُوا عليها.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 ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبرة التي كنت عليها إِلَّا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إِ اللهَّه بَِّا سِلَ رَعُوفُوفِيم وَدَنَ راتَ قَلُّ بَ وَجههتَ فيِي السماء إ فَلَن وَََّّكَقِبِلًَ فَرضَهَا فَوَلّ وَجهَهَكَ شَطْرًا المَستِدِحَران وَحيَتُ مَا كُُم فَوَلولُوهَكُمْ شَبْرًا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 وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ الْعِلْمُ مِنْ بَادِمَ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَحْسَبُونَ الْحَقَّ وهم يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ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 يا أي وَََّذنَ آممَ مُسْتَعينوا بِالصَّبرِ وَال الصَّلَ إِ اللهَّه نَ الصَّادِرين وَلَا تَقُ لِمَ يقَتَلُ فِي سَبيلِ اللهِ أَموات بَْ الأأَحَُ وَلِ لا تَشعرُون وَنَنَبِّئُ بِالْهُوَانِكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه رادعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المبتدون إن الصفا والمضوة من شعائل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 مِنْ دَارِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك, أولئك عليها لعنه الله ولمن لا يئك يوم الناس جميعا والذين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يورون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 لا آيات لقوم يعطلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبادا يحبونهم أنبادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم علو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء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 ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالنغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شخاط بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 تَمَنَّوِ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَالْتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنَ الرَّبِّ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَعْتَدِ بعدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إثم عليه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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ Дَاعِزَا فَأَسْتَجِيبُ لِمَنْ يَدْعُونِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وحل لكم ليلة الصيام الغفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إِلَّا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكاترين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 فَإِنْ أَصِيبَ رَجُلٌ فَمَسَّهُ أَذًى مِنْ الْهَدِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا غفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 وَاِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۚ عَمَّا يَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ الله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 وَقِيلَ عَذَابًا نَّارٌ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَالْغُرُورُ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ثُمَّ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّهِ فَيَغْلِبَ الَّذِينَ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ذِى الظُّلَمِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ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 وَيُنَذِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْطَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحط ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 مستهم البأساء والضضغاء وزرزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا مَتْنَ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا بَغٍ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ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 وَدَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 ولا يحل لهن أن يكتن ما خلط الله في أرحامهن إن, إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحط بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتواجعا إن, إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أَوْ أو شرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله عزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار واردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك اِن اَرَدَّا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِن اَرَدتُّم اَن تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ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 والله يقضي ويبسط واليه ترجعون الم لم تر الى الملائ م بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ مَاتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا أنا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَبُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُتَسَعَ تَمَنَّى مِنَ الْمَنَّانِ وَلَئِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ أَبْلِلِهُ أت... آمَنُوا معه وقالوا لأطفاقة أمد يوم رجائز وجهوده قال الذين يظنون أنه ملاق الله تنفئة قليلة ولبسئة, ولبسئة كثيرة بإذن الله والله مع الضوارين ولما بغزوا لجالود وجنوده قالوا ربنا أثرض علينا صبرا وثبت أقنامنا وانصرنا على القوم الكاثين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس معظهم بلعظ فسدت الأرض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 ولو شاء الله ما قضى ذلك الذين بعدهم بعدما جاءت اولئك الدينات من بعدما جاءت اولئك الدينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم ولكن الله ما قضى تأديم ولا ما يريد يا ايها الذين امنوا مما من قبل ان يأتي يوم لا تبيعوا ما باعكم الله به واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء ثم االهمه الله لكم وادخلكم في رحمته وادخلكم لا يضيع عمل المحسنين الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشقى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود روح كبهما وهو العلي العظيم لا إكرار في الدين قد تبين الرشد من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 والله لا يهدي القوم الضالين او كل الذين ضل على طريقه وهي قاويه على عروشها قال ان لا يحيي الله بعد موتها رحماتهم الله مئه عام ان بعده قال كم الذي لبث؟ قال الذي يوما من او بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لنا وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكشوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قَالَ بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الصير فطرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ممثل الذين يقونَ أأَموالهُ في سبيل اللهك ممثل حبَّ أَمْ بتبع ساب أأَمْ ب تَتبع سنااب في كلثُ بلَأك حب والله يضائب لم ش والله واس عارين الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا نولا ولا اذلهم اجر عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولوا المعروف ولغذره خير من صدقه يتبع ادا والله غني حميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفح ماله رئاء الناس ولا يؤمن, ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه كراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوه والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضى في الله وتفتيتا من أنفسهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلت والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نفير وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها كل التمرات وأصابه الكبر وله ذرية مرعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحسبقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كتبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمعوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم غفرة منه وفصلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للوالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فمع ما هي وإن تؤتوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكثر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قدير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 للفقراء الذين أصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضغم في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من الزعفة تعرفهم بشيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سردا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 فمن جاءه موعظا من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون الله الزبا ويرمج صدقا والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأطعموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجهر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الزباء إنكم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا ببعث حرب من الله ورسوله وَإِنْ تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميترة وَأَن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يَوْمًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فاذن الكتابه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمكم الله فليكتب وليمل لذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغض شيء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 وَإِنْ تُطِعُوا فَإِنَّهُ فُتُورٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَدِيَةٌ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أفضأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قدرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واقعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم